تقول البالح تكلمها تقول لا ما أعرف كيف أصلي تقول علمتها كيف أتصلي تقول ما عمري قرأت القرآن في حياتي تقول أهلي غافلين عني وفروا لي كل أمور الحياة كل أمور الترف تقول وفرها لي لكن ما عمرهم سألوا عني عن صلاتي ولا عبادتي ولا طاعتي تقول الداعي يا أخوان أرسلتك البارح رابط حملت فيه القرآن الكريم في جوالها تقول عاد هذه أختنا في رسالة أرسلتها عليها تقول لها أحس أني مرتاحة في خاطري أشياء ودي أقولها ما عمر أحد سمعها مني. تقول سافرت بلاد وبلاد. في حياتي ما شفت منظر زي اللي شفته ولا نائمة. تقول هقطن هذي. تقول الداعي تقول شفت في المنام حديقة. وشفت حديقة وشفت فيها غرف فيها من الجمال ما يعلم به الله. تقول الداعي والله ما نامت. حتى حلفت عليها أنها تنام عدت تقول لها آخر رسالة أرسلتها لها قبل صلاة المغرب اليوم اسمعوا آخر رسالة يا أخوان اسمعون الأخوات اللي إلى الآن مقصرة في عبايتهم مقصرة في دينها وفي حشمتها وفي عفافها آخر رسالة أرسلتها مختنا هذه قبل صلاة المغرب يا أخوان تقول الحمد لله غيرت عباتي وصرت محترمة يا وين كنت عن عزة النفس هذه آخر رسالة ذكرتها قبل صلاة المغرب عادو الأخت الداعية قبل قليل أرسلت رسالة يا أخوان عن طريق عمتها عمتها تقول ذهبنا إلى المستشفى تقول إنها تقول ما في جوالها رقم إلا جوال الأخت الداعية رقم جوالي أنا وتقول هذا على بس تقول الداعية عمتها قبل قليل تقول لها أخلت غرفتها ولقيت ملابسها مقطعة وتقول في المستشفى تقول يوم الدوهة كان معها كيس وأغراض في شنطتها ما فيه إلا مصحف وغطاء كامل للجسم للصلاة وسواك هذا آخر ما وجده معها تقول البارح يا إخوان تقول عمتها عبايتها ما هو اللي خرجت بها تقول كانت متغطية بالكامل عمتها يا أخوان لما ذهبت المستشفى يرونها تقول والله ثم والله أن وجهها كفلقة القمر غدا سيصلون عليها صلاة الظهر أسألكم بالله يا أخوان هل كانت تعرف أنها ستموت الله عز وجل أنقذ حياتها في ليلة واحدة في ليلة واحدة غيرت حياتها وغيرت مجرى حياتها قتابة ورجعت إلى الله عز وجل نحن نحسن الظن ونحسن أن الله عز وجل لا يضيع من تاب ورجع له وأن الله يقبل توبة العبد وأن الله عز يفرح هذه الفتاة أحباب الكرام وهي والله رسالة لي أنا أولا أن لا نغفل لا نغفل عن الموت نلهو. ونذهب ونأتي والواحد منا كأنه لن يموت كأننا سنخلد نسمع الناس يتكلمون عن الموت ولا نتهم نسمع المشايخ يقولون الموت ولا نعتبر اليوم في الرياض رسالة تأتيني الجناز في الرياض أكثر من 27 جنازة وأنا أظل الرسالة والناظل للرسالة كأنها أي رسالة تأتينا الله عز وجل كل يوم يعطي الواحد منا درس يعطي الواحد منا درس الفتاة والرجل والشاب والصغير والكبير الله عز وجل قاعد يعطينا دروس في الحياة لعلنا نتوب ونستغفر ونرجع إلى الله عز وجل أنا رحمة الكرام الموت تخطان وذهب إليها ما ندري والله متى سيتخطى الموت غيرنا ثم سيأتي إلينا لذلك هذه رسالة هذه رسالة اللهم بلغت اللهم بشهد كل من يسمعني في هذه الساعة الرجال والنساء الصغار والكبار الله الله يا أخوان لا نقفل على الموت نتعوب ونرجع إلى الله عز وجل هذه البتاة يا أخوان في ليلة واحدة في ليلة واحد تقول والله ما عمري مر علي سعادة ولا أرتحت مثل هاليوم تقضي ليلها كلها قيام للليل وتوبة ورجوع إلى الله عزيز. وش السبب يا أخوان وجدت لدها ونحسبها أنها صدقت مع الله عز وجل من صدق مع الله صدق الله معه لذلك يا أخوان كل واحد منا يجدد التوبة مع الله كثير منا يغتر بمظهره وأني مستقيم وأني ملتزم وأمام الناس وندعو أنذكر الناس بالله لكن أحوالنا تشكأ إلى الله كلنا نحتاج التوبة ورجوع إلى الله كلنا نحتاج أن نجدد الحياة مع الله هذه رسالة وكل من سمعها يا إما أن تكون حجة لك أو حجة عليك البارح تصلي وتقوم بين يدي الله بعد أن فتح الله عزل على قلبها وغدا أحباب الكرام سيصلى عليها صلاة الله هو الموت ما منه ملاذا ومهرب متى حط داع الناشي إذا كيركبوه ذلك أحباب الكرام الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وادخل الجلة رأت في رؤيا البارح أنها ترى حديقة وترى غرف أسأل الله أن تكون مسكن وأسأل الله أن يكون دارها وأسأل الله عز وجل أن تكون من أهل الجنة وأن نكون وإياكم من يتبون إلى الله عز وجل أختم وإعتد لشيخنا أختم برسالة إلى الآباء والأمهات الله الله في أبنائكم الله الله في بناتكم هذه تقول أهلي يعطوني الدنيا كلها يعطوني بس فلوس فقط فلوس تقول والله ما يسألون عن عبايتي ولا يسألون عن حشمتي ولا يسألون عن عفافي ولا يسألون عن غطاء اللي ألبسه ولا يسألون عن أي شيء فقط كل ما أريد مالي يعطوا النيمال فقط كل الدول تقول لقد إليها ما في ولا دولة إلا ذهبت إليها تقول ولكن والله ثم والله ما وجدت سعادة إلا ليلة البارحة يوم أن وقفت بين أيدي الله لذلك أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة صادقة قبل الممات أختم بآية من آيات الله عز وجل عز وجل يقول وَقِنْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا لعلي من صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أسأل الله عز وجل أن يغفر لهذه الفتاة وأن يجعل قبر خروضة من رياض الجنة أسأل الله عز وجل في هذه الساعة هن يقضيها في قلبي وفي قلوبكم وفي قلوب كل من يسمعنا ويشاهدنا في هذه الساعة توبة صادقة قبل الممات فاصل من نعود الشيخنا ونختم إن شاء الله هذا البرنامج برعاية المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية يا من برد دعواه يا تجنيمان يهدي خير الخالق بصمة ابنه يرفعت الأخيار يا حكمة الشان يسل سبيل الحق بالله علي. لا تحرمني من الحج